صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزته وشقاكم كم اهلثنا من ிசனிப وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَاب وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آثَارِهَاتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ أَمَّ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ أَب أَم لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتقُوا فِي الْأَسْبَابِ جن لِكَمَ هزومٌ مِنَ الأحزاب كَذَّبَت قَبْلَهُم قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَ وَثَمُودَ وَقَوْمَ نُوحٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عقاب وما ينظرها اولئك الا صيحه واحده ما لها من فرى وَقَالُوا رَبَّنَا اجْلِ لَنَا مَا قَطَنَّا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ